اذ هد اسكنني معالي قوار يا صنت ضايق الا صادر السماغ وابروك وابعدت معهن عن عيون الخلايا اود احزاني على مرتع النور وارق لوماني مع الناس رايق بهاللحظة وبافوق وبابع عمري واشتريها